الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين كنا قد توقفنا عندما الحجازية وما يتعلق بها هذه جديدة هذه الحجازية ماذا قال المصنف رحمه الله؟ ومن نافيه عند الحجازيين كليسا انتقدم اسم ولم يسبق بان وما الحجازية؟ آه ومن نافيه عند عند الحجازيين. إذن هذه الان بعد أن أكمل المصنف رحمه الله ما يتعلق بكان وأخواتها شرع في الكلام عما يتعلق بأحرف تشبه أو تعمل عمل كان وأخواتها. الأصل في كان واخواتها انها كلها افعال كان وأخواتها كلها افعال وقد مضى هذا كلها افعال والأفعال تعمل تعمل اصاله تعمل اصاله الافعال ماذا تفعل ترفع وتنصب ترفع وتنصب الافعال ترفع الفاعل وتنصب المفعول به وبعض الأفعال ترفع الفاعل فقط ولا تتعدى إلى مفعول به بعض الأفعال يتعدى إلى مفعول وبعضه يتعدى إلى مفعولين وبعضه يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وكان وأخواتها تختص بالجمله الاسميه فتدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الثاني ويسمى خبرها وترفع الأول ويسمى اسمها إذن هذا العمل وهو الرفع والنصب هو أصل في الأفعال ولهذا يقرر علماء الأصول أي أصول النحو يقولون العمل في الأفعال أصالة أو الأصل في الأفعال أنها انها تعمل الأصل في الأفعال أنها تعمل أو أن الأفعال تعمل أصالة واضح الآن هذه الأحرف هي ما ولا ت ولا وبعضهم يزيد إن هذه الأحرف الاربعه الأربعة والمصلى ذكر ثلاثة هذه تعمل عملا كان واخواتها فترفع الاولى ويسمى اسمها وترفع وتنصب الثاني ويسمى خبرها لما لم يذكرها المصنف مع كان واخواتها الجواب لانها لانها احرف وليست وليست افعالا فلو كانت أفعالا لذكرها مع مع ماذا مع افى مع كان واخواتها فهذه فرع عن عن كان واخواتها لانها احرف والاصل في الحرف انه لا يعمل علماء الوصول منهم من يقول الأصل في الأحرف أنها لا تعمل ومنهم من يقول الأصل في الأحرف المختصة أنها تعمل وأما غير المختصة فلا تعمل ما معنى مختصة مختصة بالأسماء أو مختصة بالأفعال هناك أحرف مختصة بالأسماء مختصة بالأسماء كحرف الجر مثلا في وعلى وغيرها هذه تدخل إلا على الأسماء لا تدخل على الأفعال فهذه مختصة بماذا؟ بالأسماء وهناك حروف مختصة بالأفعال كحروف الجزم لم وإن وهكذا هذه حروف مختصة بالافعال طيب الآن قال بعض أهل العلم من النحات من الأصوليين هذه الأحر أو الأحرف المختصة تعمل أصالتها يعني الأصل فيها أنها, أنها تعمل والحروف غير المختصة التي تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال الأصل فيها أنها لا تعمل يعني لا ترفع ولا تنصب ولا تجر ولا شيء منها لأن تدخل على الأفعال وتدخل على على الأسماء هذه الأحرف التي ذكرها المصنف رحمه الله ومنها ما هذه ما لا تدخل تدخل على الأفعال وتدخل على الأسماء ما زيد قائم وما زيد قائما على اللغتين وما يقوم زيد وما قام زيد إذا تدخل على الأفعال وتدخل على على الأسماء فهذه الأصل فيها ماذا انها انها لا تعمل فذكرها المصنف رحمه الله بعد ان اكمل ما يتعلق بي بالاصل شرع فيما يتعلق بي بالفرع هذا الباب او هذا الفصل او هذا الجزء هو فصل اه هو فرع عن ما سبق او هو تابع له الان عندنا قاعده قاعده مطرده تقريبا الفرع إذا عمل عمل الأصل فلا شك أنه يعمل بماذا؟ بشروط الفرع إذا عمل عمل الأصل يعمل بماذا؟ بشروط الآن رأيت يعني أي إنسان كان في مسؤوليه عالية ثم غاب وعمل من تحته ذلك العمل هل يعمل مطلق العمل؟ لا يعمل مطلق العمل لكن عنده تصرفات أو أعمال محددة مقيدة يقوم بها واضح إذا غاب المدير نائب المدير هل يعين هل يوظف هل يطرد هل كذا وإنما له بعض الأعمال ينوب فيها عن عن المدير حتى يأتي صاحب العمل كذلك هذا في الأحرف الآن كان واخواته تعمل والأكثر يعمل بدون شرط إن بعضها يعمل بشرط فقط وهو أربعة أو خمسة المنباقي فيعمل بدون شرط لكن ما بما أن لا تعمل اصاله فتعمل بشروط تعمل عمل كان واخواتها بماذا بشرط سياتي ذكر كل شرط او ما يتعلق بكل حرف بشرطه. من بشروطه هنا نقطه اخرى هذه الاحرف تسمى ماذا ماذا عندكم في علماء نعم ما الحجازيه واعمالها عمل عمل ليس ليس ما علاقتها بك ها حرف ا فعل من من أخبات كان ما كرتم لكم فيما سبق. لماذا سمي الباب بباب كان؟ باب كان وأخواتها. لم يسمَّ كان. لماذا لم يسمَّ هذا الباب باب أصبح وأخواته؟ أو كان أو أمسى وأخواتها أو زال وأخواته؟ لماذا؟ ما كرتم لكم هذا؟ هذا السؤال وجبتُ عنه. نعم. لا. لا. نعم لان كان لها خصائص اخرى تميزها من من باقي الافعال كان لها خصائص وذكرنا خصائصها في اخر مبحث الذي سبق من الاسبوع الماضي تحذف نونه نونها من المضارع بشروط تاتي زائده زيد اه من خصائصها تحذف ويبقى اسمها اه ويبقى خبرها وتحذف ويعوض عنها بما إلى غير ذلك لها يعني خصائص لا تتوفر في أو لا توجد في باقي الأفعال لهذا تميزت كان لما كان لها ما يميزها جعلت على رأس الباب وإذا النحات كان يمكنهم أن يسموا هذا الباب باب الأفعال التي ترفع المبتدا وتنصيب الخبر يجوز هذا هذا ممكن النحات كان يمكن لهم ان يسموا هذا الباب باب الافعال التي ترفع المبتدا وتنصب وتنصف الخبر لكن جعلوا الاسم لي كان لان كان لها خصائص ولها ميزات لا توجد في غيرها السؤال لما لم تنسب هذه الاحرف الى كان ونسبت الى ليس الاحرف التي تعمل عمل عمل ليس وكان Ibn مالك ماذا قال فصل في الأحرف المشبهة بليس مع أن ليس من كان وهذه الأحرف تعمل عمل كان ترفع العول تنصب الثاني مثل ليس لماذا لم ينسبها إلى كان لماذا أنسبها إلى ليس من يجيب محمد إفادة النفي إفادة النفي فقط ليس لا خصائص كان ليس لا خصائص كان لماذا نسبت إلى ليس ولم تنسب إلى كان فيها معنى النفي ما يكون فيها معنى النفي لو لو كان ادخلنا عليه النفي وزال ادخلنا عليه النفي ما زال آه. النفي بذاتها ليس تفيد النفي أصالت يعني بسيغتها لا تحتاج الى إلى ناف يدخل عليها. كما مثلاً كان لا تفيد النفي هكذا لكن يمكن أن ندخل عليه حرف النفي فتفيد النفي فتصير ما كان واضح ما كان وما يكون الآن هذه دخل عليه النفي لكن افادت النفي بأصالتها بصيغتها لا أفادت النفي بدخول النافي عليها أما ليس فتفيد النفي ماذا أصلاً اصاله واضح كذلك ما ولات وإن ولا تفيد النفي فهنا تشابه هذا وجه الشبه او الشبه الاصلي هنا أو الشبه الكبير أو وجه الشبه الظاهر بين أخ... بين ما واخواتها و... وبين ليس هو ماذا النفي في الحال تفيد النفي ليس ماذا تفيد النفي في المستقبل أو في الماضي او في الحال تفيد النفي في الحال فاذا تنفي المستقبل هات بما يدل على المستقبل تقول ليس زيد قائما غدا لكن إذا قلت ليس زيد, قائماً ليس زيد قائما فالنفي هنا في الحال واضح في الوقت الحاضر إذا أردت في المستوى تقول ليس زيد, ليس زيد قائما غدا من الآن إذن شبهت أو نسبت هذه الأحرف إلى ليس أو تشبيهها بليس في ثلاث أوجه الوجه الأول هو ماذا إفادة النفي الوجه الثاني وما الله ب عما اليس الله ها ها الحاكمين أليس أين خبر, أين خبر ما هنا وأين خبر ليس هنا؟ ما وجه الشبه بين بغا فين وأبي أحكامه؟ لا، لا دخول الباء واضح؟ دخول الباء يدخل تدخل الباء الزائدة على خبر ليس كما تدخل الباء زين على خبر ما الحجازية مفهوم؟ إذن هذا وجه الثاني دخول الباء على خبر كل كل منهما. وبعدما وليس جرب الخبر و وليس ما و جرب الخبر او جرب باء الخبر الوجه الثالث عدم جوز تقدم الخبر على التسويق هههههه ان يعطينا الوجه الثالث الوجه الاول ما هو افاده النفي الوجه الثاني دخول با على على خبر خبر ليس باء زائده الوجه الثالث ها ماذا لك لا ها مزال في السرعة مزال لم نتيحة السرعة أوجه شبه بين ما وليس اجاب نور الدين عنه تقريبا ان كل منهما تدخل على المبتدا والخبر كل منهما تدخل على الجمله الاسميه ما اقصد ما عموما سواء العاميه ام لم تعمل ما زيد قائم على لغه من على لغه بني تميم وما زيد قائما على لغه الحجازيين اذا هذا مبتدا هذا خبر هذا مبتدا هذا خبر فما تدخل على المبتدا والخبر وليس كذلك تدخل على المبتدا والخبر هذا وجه الثالث ذكره بعض أهل العلم اذا هناك ثلاثه أوجه لمشابهة ماله لليس ماذا قال المصنف رحمه الله الآن ومن نافية عند الحجازين قوله رحمه الله عند الحجازين قيد قيد لمن؟ قيد للعمل قيد للعمل فما هذه ما هذه وهي الحرف لان ما تكون اسميه وتكون حرفيه ما قسمان هذه ما بهذا الشكل قسمان حرفيه واسميه واضح وهذه حرفيه عده ما تاتي على عده اوجه وما الاسميه كذلك تاتي على عده على عده من اوجه ماء الحرفيه انها ماذا نافيه انها نافيه من الاوجه كذلك ها ها كذلك؟ ها ها ها نعم هذه هذه من ها ها من أوجهها؟ موصولة استفهاميه و ما ادراك ما الحاقه و شرطيه واضح مثل من مثل من شرطيه موصوله استفهاميه واضح و نهى اجره نهى اجره تعجبية نعم نكرة موضوع هنا نكرة تام نكرة ونتم تعجبية تمن نكرة تام على كل ليس وقته الآن عند الحجازين هذا قيد للعمل عندنا العرب العرب النحات رحمه الله حينما جمعوا نظروا وتاملوا في لغة العرب في كلام العرب وجدوا أن أهل الحجاز يعملون ما يعني إما يرفع ينصبون بها الخبر ويرفعون الأول المبتدا ولما سمعوا بني تميم وجدوا انهم لا لا يفعلون هذا وانما ما مهمل عندهم لا يرفع بها المبتدا ولا خبر فلو ذهبت هذه كلمة مثلا زيد قائم زيد قائم مثلا عند الحجازيين يقولون ما زيد قائما وعند بني تميم يقولون ما زيد قائم فما كانه لم تدخل هنا هذه ما عند عند بني تميم عنها هكذا يقولون ما زيد قائما فهذه لا تعمل عندها واضح ما حرف نفي زيد مبتدا قائم خبر عند الحجازين يقولون ما زيد قائما هذه ما النافية تعمل عمل ليس زيد اسمها مرفوع وقائما خبرها منصوب هذه لغة الحجازين والقرآن نزل بلغة أهل الحجاز نزل بلغة أهل الحجاز ومنه قوله تعالى الظاهر الصريح ما هذا بشرا ما هذا بشرا؟ ما نافية تعمل عمل ليس هذا الهاء لتنبيه وهذا اسم شارة مبني على صوم في محل رفع اسم بشرا خبر من صوب فتح الظهر على آخر واضحنا فهم ها كيف يعرب بنو تميم كيف يعربون الآية؟ قراء الشيء لكن قراءه متواطنه ماذا يفعلون به يقولون خطا لا يقدرون هنا يقولون ما نراه ما نرى هذا بشرا فيقدرون فعلا هنا يقدرون فعل يقولون والتقدير ان هذا مفعول به اول لنا الفعل محذوف وهذا مفعول به فعل به ثان فهم؟ وهذا فيه تكلف هذا فيه تكلف الفرزدق هل هو تميمي ام حجازي فلسدق آه. فلسدق ثميمي وجاء في شعره بإهمال ما وجاء بشعر فيه إعمال إعمال مرة أعمل ومرة أهمل إذن عند الحجازين يقصد به العرب سكان الحجاز فهؤلاء يعملون ما عمل عمل ماذا عمل كان وأخواتها وبنو تميم وهم كذلك قوم كثر من العرب يهملون ما عمل اهل الحجاز الاقيص ما هو عمل الحجازين ام عمل بني تميم الاقيص موافق للاصول فهو لا بنو تميم الاقيص هو عمل بني تميم اقول الاقيص القياس يوافق عمل بني تميم ولكن الاستعمال يوافق عمل عمل حجازي اكثر العرب يؤمنون ما والقياس the key is النحو تقول The مش ليس the key. هو key وهذا ذكره ابن The في is the عند The key is قال key. This is the key. So, when the khijazi. What did he say? If you have a name, you ان تقدم اذا تعمل ان شرع في ذكر في ذكر شروط عمل ما مع ما ليس ان تقدم الاسم الشرط الاول ان قوله ان تقدم الاسم ثم ولم يسبق بان لم يسبق بان ايه لم يسبق بمعمول او خبر أعف أنا بتو إلا ضرفا أو جارا ومجرور، أه ولا اقترانا الخبر إلا هذه شروط الأربعة والثلاث. إذن تعمل ما عمل ليس بشروط أول هذه الشروط تقديم ما ماذا تقديم الإسم وهل الإسم يتأخر الأصل فيه ماذا ماذا يقصد بالإسم هنا الذي يقابل الفعل الذي يقابل الخبر لأن الأول يسمى اسمها والثاني يسمى خبرها فنطبق المثال مع المثال ما ما زيد ما زيد I طعامك your food. Where is it? This is طعامك name of طعامك I زيد طعامك Your لمن Your ليس For هذا I eat your food. Why? To eat, يعمل عمل عمل الفعل كانوا قال ما زيد أكل طعامك آكلا طعامك فطعامك هذا معمول هو حق مفعول به لمن لآكلا فهذا يسمى معمول الخبر واضح هذا خبر ما له معمول يعمل عمل له معمول واضح آكلا آكلا طعامك هذا معمول له عرفنا ما معنى المعمول؟ إنه سيذكر في الشروط سنشرحه الآن اولا قال أن, إن تقدم الاسم يعني ما الحجازية تعمل عمل ليس بشروط آتية أولا إذا تقدم الاسم ما معنى هذا؟ عبر عنه ابن مالك بترتيب من زوكن. قال إعمال ليس. أع ما عمل ليس أعملت ما دون إن مع بق النف وترتيب زوكن ترتيب علم ترتيب زوكن يعني لا بد يبقى التفصيل على عصلي مبتدا خبر يجوز في قبل في كان وخواتي أن يجوز أن يتقدم الخبر أن يتوسط الخبر أن يتقدم الخبر على كان واسمها وأن يتوسط بين كان واسمها بما أن هذه ما تعمل عمل كان وخواتها. هل تعمل مطلقا كما عملت كان الجواب لا بشروط الشرط الأول أن يبقى الترتيب كما هو اسمها ثم خبرها لا يجوز يتقدم الخبر على الاسم ابدا ومن باب اولى لا, لا يجوز ان يتقدم الخبر عليها وعلى اسمها يعني الخبر هنا لا يتقدم إذا تقدم هذه لا تعمل لما لأنها ضعيفة هي أصلها لا أصلها لا تعمل ثم أعطي هذا العمل فلا يعني لو تغير الترتيب لا تعمل لو تغير الترتيب لا تعمل لأن أصلاً لا تعمل كإنسان مثلاً لم يعتد ذلك العمل فجأة جاء به فجأة وقال له اعمل هذا العمل فلو غيرنا له في, شيء يعني في, في, في, في, في ترتيب العمل أو في ما يتعلق بالعمل ماذا تختلط عليه أموره وتوقف كذلك ما هنا تعمل لا بد أن يأتي الأول هو الاسم الثاني هو الخبر لو له الخبر تتوقف لا تعمل قلنا إضراءة عن العمل هذا الشرط الاول واضح الان الشرط الاول اذا لا بد من بقاء الترتيب كما هو الاسم ثم الخبر ثانيا لم يسبق بان من هو الاسم قال ان تقدم اسم ولم يسبق بان اي إن؟, ان هذه ان ماذا نقصد بان هذه عندنا ان الشرطيه عندنا ان الله ها لا ما عندنا ان الناصبة ان المخففه من ان وعندنا ان عندنا ان الزائده احسنت ماذا يقصد المصنف عندنا ان ان الكافرون الا في غرور ها النافيه إن ان النافيه الزائدة الزائده وان, الزائد وإن المخففه من ان وإن الشرطيه واضح اي ماذا يقصد المصنف هنا ان وما دخل الشرطي فين في الاسم في الجمله الاسميه هون الزائده الزائده احسنت يا حسين ما احسنت اليوم وما دخل جاء ونحن في جمله اسميه ما نخرج اصلا من هنا اذا ما ان حسين الا لاحظ الان اذا ماذا يقصد ان الزائده يقصد ماذا ان الزائده هذا هذا قصد المصنم يعني أن لا يسبق زيد بإن فلو سبق بإن ماذا مفهوم الشرط ماذا قال قال إن لم يسبق بإن فإن سبق بإن لا تعمل مفهوم الشرط إن سبق بإن لا تعمل إذن لو قلت ما إن زيد ها نقول ما زيد قائما هذه عملت ما إن زيد قائما لا تعمل لماذا؟ لأن إن دخلت سبقت ماذا؟ اسم واضح عن إن الزائدة ليست إن النافية مفهوم؟ هذا الشرط واضح إذا سبقت إذا سبق لسم بإن لا بطل عمله بطل أو بطلة بطل أو بطلة ها بطلة زيد من يقول بطل ها آه اهلا لغتي اينات هذا ذكرته لكم مرارا وتكرارا بطل او بطولا بطل صار باطلا وبطل صار بطلا ماذا تختارون البطوله او البطلان البطلان اذا بطل واضح باطل عمله عمله عمل الحجازيه هذا الشرط الثاني الشرط الثالث قال لم يسبق من اسم ما لم يسبق بمعمول الخبر معمول الخبر عرفناه الان هنا ماذا طعامك لو قلنا ما طعامك زيد آكلا الان سبق او لا سبق بمعمول الخبر او لا سبق بمعمول الخبر هل تعمل لا تعمل واضح لا تعمل اذا سبق الخبر اه الاسم بمعمول الخبر هذا طعامك ياتي هنا هنا فلا يسر الكلام ما طعامك زيد آكلا هل يصح هذا لا يصح نقول ما طعامك زيد آكل مفهوم لا تعمل ما, ما طعامك زيد آكل لا يصح ان تقول ما طعامك زيد آكلا وظن الفراء جاز هذا لكن لا يصح هذا لم يسمع من كلام العرب هذا واضح هنا ثم استثنى المصنف قال الا هذا الشرط استثنى منه قال الا ظرفا او جارا ومجرورا ما معنى هذا الا ظرفا او جارا ومجرورا ها ظرفا يعني هذا هذا المثال الاول هذا المثال الاول ما زيد آكلا طعامك مثال الثاني ما زيد آكلا عندك عندك في ذلك مثال الثالث عندك يجوز أن تقول في ذلك ما زيد آكلا عندك ما زيد آكلا في في ذلك الآن معمول الخبر اللي هو هذا طعامك لو تقدم هنا وجاء بينما وزيد لا تعمل المصنف قال إلا إذا إلا إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا وتقدم على زيد على الإسم فإنه ماذا يعمل هذا مراد المصنف رحمه الله نفهم لأنهم يتوسعون في الجار والمجرور ما لا يتوسعون في غيره هذا مذهب المصنف والصحيح عدم جوازه هذا مذهب المصنف رحمه الله والصحيح عدم عدم الجواز يعني لا يتقدم معمول خبر ولو كان ظرفا او جارا ومجرورا عفوا لعدم سماع ذلك من العرب الفصحاء إذن ما زيد ما زيد آكلا عندك في ذلك لو تقدم عندك فقلت ما عندك زيد آكلا صح على مذهب المصنف وكثير من أهل كثير من النحات يجيزون هذا المسألة فيها ثلاث مذاهب منهم من أجاز مطلقا تقدم معمول خبر هذا مذهب الفراء منهم تأكدوا منه من أجاز مطلقا تقدم معمول خبر ما طعامك زيد آكل. هو ومذهب ضعيف ومنهم من قيده بالجار ومجرور والظرف هذا مذهب ابن أسفو واختاره المصنف أظن ما عندك زيد آكلا وما في ذلك زيد آكلا والصحيح خلافه وأنه لا يصح تقدم هذا الخبر على ولا يعني معمول خبر لا يصح تقدمه على اسم ما وهذا مذهب جمهور بصرجي. فهم المنع مطلقا لا يتقدم هذا على على اسم زيت على اسم ما عفوا هذا الشرط الثالث عرفناه فهمناه الشرط الرابع قال ولا يقترن الخبر بإلا اقتران الخبر بإلا اقتران الخبر بإلا يعني ما زيد لاحظ هذا, المس... هذا الاسم هذا كيف يقتن الخبر بإلا؟ الا الا اكل ط... قائما نضع قائما انتهينا منه لا نحتذي مع الخبر ما زيد الا قائما ها يصح هذا لا, لا يصح لماذا لان الخبر اقترن بماذا اقترن الا والمصنف قال اذا اخت... لا يقترن يعني معنى هذا انه اذا اقترن بطل بطل عمله بطل عمله ما. لماذا ما تعليل اقتراني إلا بما بالخبر ما إلا ماذا تفيد لا إله إلا الله عندنا ماذا لا إله نفي إلا الله إثبات مفهوم إذن هنا ماذا عندنا لا إله إلا الله نفي وإثبات لكن الكلام كله ماذا اثبات استحقاق العباد لله سبحانه وتعالى فيبطل النفي هذا هذا ماذا ما زيد قائم ما زيد قائما ماذا نفى نفى القيام عن زيد فاذا قال ما زيد الا قائما ماذا فعل اثبت القيام او نفاه اثبت القيام فبطل النفي هنا ان تبطل النفي المتضمن في فيما لهذا اذا اقترن الخبر بإلا ماذا زال النفي في ما فبطل عمله لماذا زال الشبه بليس واضح لانه من اوجه الشبه حتى عملت عملها انها تشبهها في ماذا في النفي فاذا زال النفي ما بقي عمل واضح الان إذا اقترن الخبر بإلا فيه بطلان النفي موجود في ما وبالتالي يبطل يقتل العمل ما زيد الا قائم ما محمد الا رسول مفهوم هذا اذن هذه شروطه ما وما هي ام الباب في هذه, في هذه الاحرف هي ام الباب لماذا هي ام الباب هي اكثر استعمالا عمل ما او مال حجزية اكثر استعمالا من اخواتها يعني من لا ولا ت هو ان هذه استعمالها قليل في كلام العرب انها تعمل وأما ما فاستعمالها كثير ولهذا بدا بها المصنف رحمه الله ما قال كذلك بعد هذا وكذا لا ايوه مثل ما كذا ها ومثل ما لا هناك كيف تشبه كذا أي كهذا الذي ذكر من لا النافية طبعا النافية إيه؟ في الشعري في الشعري هذا القيد الأول في شرط آخر وهو شرط تنكير معموليها انتهى آه لا داعي المثال بعد اذا قال ومثل ما لا لكن لا خصها المصنف بهذا في الشعر ما معنى هذا في النفر لا تعمل في النفر ماذا لا تعمل إذن لا مثل ما فلا بد من بقاء النفي واضح ولا بد من بقاء الترتيب مفهوم واضح ولا بد من عدم انتقاض النفي الا وما ولا بد ان يكون عملها في الشعر، ولا بد ان يكون معمولها نكرتين هذه شروطها الشروط الاولى ذكرها المصنف رحمه الله فيما ولاخذه من قوله وكذا لا ايوا مثل ماك لا ماذا لا فلا بد من ما ماذا من الترتيب ترتيب المبتدا ثم الخبر هذا الشرط الاول لا بد من بقاء الترتيب فاذا تقدم الخبر او تقدم معمول الخبر فان العمل يبطل طبعا الا اذا في معمول الخبر اذا ظرف او جار هذا امر اخر الصحيح انه لا يصح هذا الشرط الثالث الشرط الثالث الا ينتقض نفيها الا هذا الشرط يعبر عنه بعده سياق منهم من يقول ان لا ينتقد نفيها بإلا ومنهم من يقول ان لا يقترن خبرها الا نفسه واضح ان يبقى النفي فيها الشرط الثالث أن يكون معمولا الرابع ان يكون معمولاها نكرتين يعني مثل هنا تختلف عن ما هذا شرط زائد على ما ما لا يشترط التنكير في المعمولين ما لم يشترط النحات التنكير في معموليها And the reason is that the name in the words of the world is that this person came from knowledge What is this? What is this? The name is the name of the message What is the name of the message? We don't know We know عبر عنه مع بقاء الترتيب مع وترتيب ترتيب الزكين مع بقاء النفي ترتيب بقاء الترتيب يعني الاسم ثم الخبر الشرط الثاني ان لا ينتقض نفيه يعني ان لا يقترن خبرها بالنا الشرط الثالث خاص بها وبما بعدها أن يكون أن يكون مع ملاها مع مول لها نكرتين رابع وثالث نكرتين الرابع أن يكون هذا حقيقة غنية شرطا هو مستفاد يفائد عمله يكون في في الشعر يعني إلا قُلْتَ فِي النَّصْرِ فإنَّهَا هذا كلام العرب لكن لك اذا كنت شاعرا واردت ان تقول شعرا فلكن تعمل لا عمل ليس في الشعر لكن يكون عملها في الشعر مثال الذي ذكر المصنف تعز يا حسين تعز ألا أرضي باقيه ولا وزر مما قضى الله واقيا الله أكبر من يعرف نكمل البيت ها <palmitting> نعم في هذا فيه تقديم معمول الخبر على على الاسم لا وهنا تقديم خبر معمول لا إذن واضح الآن لأنه قد يقول قائل ها تقدم لا تقدم على الخبر فقط لم يتقدم على الاسم مفهوم تعزى ما معناه من من العزاء نعم واضح اطلب العزاء لنفسك وظر مضى معناه في تفسير كلا لا وزر، ها الملجأ، نعم الملجأ والمفر، إذن والبيت واضح المعنى واضح تعز فلا شيء هاهو نكرة باقيا نكرة معموله لا واضح وهنا وزر وواقع كلاهما نكرة الترتيب مبتدا ثم الخبر مبتدا ثم الخبر لم ينتقل النفي النفيين بإلا واضح الان والترتيب كما هو اذا فعملت عمل عمل ليس فلا حرف نفي واضح يعمل عمل ليس مبني على سكن العرب شيء اسمها مرفوع وخبرها باقيا وهناك ذلك وزر اسم لا و واقيا خبر خبرها هم ثم قال انتهى كلامه رحمه الله نعم يكفي اذا توقف عند هذا الحد بقي معنا لا تاظن أه في درسي قادم إن شاء الله ما عنده إشكال لا إشكال الحمد لله